أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن نَبِيٍّ إلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين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 فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستو على ظهوره ثم تذكروه لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا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 إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين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 نا وجدنا أبناء على وَإِنَّ وإنا على أثارهم مهتدون. وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها الا قال مترفوها انا وجدنا ابا وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آفاءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَأٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إلَّا الَّذِي فَطَرَنِ إلَّا الذي فطرني فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِبَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْمَتَّعَتْهَا أُولَئِكَ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ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 أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليثقون ويستخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتْتَرُونَ تاكُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُو عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى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 أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وعدناهم فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوْحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ على صِرَاطٍ مستقيم وَإِنَّا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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِلْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ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 ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا القي على عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين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 فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو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 مستقيم ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين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 الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أَنْتُمْ تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون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 وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قَال إِنَّكُم مَّا كِثُونَ لَقَد جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرِمُوا أَمْرًا فَإِنَّ مُبْرِمُونَ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 سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إلهون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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن ان سالتهم من خلقهم لا يقولن الله فانا يفكون وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَٰئِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ